طال نذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّهُ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمَعْجِسِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ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 وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعرة من ربكم وشفاء لما في الصدور ان يسرحوا هو خير مما يجمعون قل ارئيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم, فجعلتم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 لَا مِن نُّطْفَةٍ مِّن قُرَّةٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِن عَمَلٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِن عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مثقال ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء لَا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون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 يتبعوا الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي أخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم سلطان بهذا متَرُفٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمْ ثُمَّ لُذِيقُهُمْ عَذَابَ الشَّدِيدِ بِمَا كانوا يكفرون